وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبَالَ الَّتِي الأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الكاذبين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 وَإِنَّهُ لَفِي سِجِّرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلِمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ قَرَأُوهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ